بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهداه بردواء من لباسك کردني اوهو كارانيك ابن راكشاني خوشو استخوى لدل بندكان خالج ترلو خالانا خالج وارم إثار محابه على محابك عند غلبات الهوى والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقا وتأ انسان ما شاب كابذان الخوشي بخوشا سيل خوشي كابذان الشي دائما أوكي خوبي خوشا او زالب كبسره أو خوتي خوشا بيعمان يا مهموم من نفس البشرية زانين كي ما بيخوشا عدد واع إنسان دائما او نفسه حزب اشتخرافة حذبا. حدامه حزب لادانا، دانا حزب ايشي خراب كاريو او بابتانيه بشويه عام يعني ام حزانا انا ابي بمريني أب شوك خويا تعالى ويكبي خوشه او نيه ويكبي خوش اشتباشه جاته مشاك فرق بين ارادي كوني ارادي شرعي بويل لا انا عقيدتك شو استفاد لهم كلمه بكين خوایت بارو تعالال ناو آمبو نوریا هر چیابه به ایرادی خوایتی، به ایرادی خوایتی. یعنی کس نه توانه ل ایرادی خواهد داشت، ل ویستی خواهد داشت. کس نه توانه. شیطانش، شیطان کسیج دینا برد اگر ایرادی خواه ل سرنو اونه توانی. حتی اگر که چنین بله ولله اما توانی من او ویستی که ویستی، اما ویست من ویستی، اما زالبو بسی ویستی خواه. ام موزاات تو زیک حساسه خالچی بغلط زورتیا کری بو نمونکات کشتە گەبە نال ایرادی خوای الله خوایی خوشکاک او زینای بکری خوایی خوش او قتلوکی خوایی خوش او شتا او دزیی بکری الله پی خوشا اگر خوایی خوش نه بوایا او بی نا پی خوش بس ایوی لبینی وستو پی خوش بن تشبه نبی هر بو خوتن و ها بو هندکش حالا دعوت بردم تعبیت آخوش نبود بیکن یعنی حالا تب آب آبی بیکی یهش اما ولیله المثل لعله هیش تجل ایرادی خواهدرناتی کوانتها همش تکالب نوار به ایرادی او پیوتر ایرادی قدری لقدر آخواهی مسیح آبی آوا توشی زنابی، آو توشی قتل بی، آو توشی عرق خواردن بی، آو توشی کافر بون بی، آو توشی جهنمی هت تایی بی، بس آیا خوابی خوش؟ آه عیت چک لا يرضى ل عباده ال کفر، لا یرضا، خوابی رازینیا، پیخونیا، کعبه کانی کفر بکند، بس ک کفر بکند بایرادی، آو امن نقطه زور مهمه، بی عجاداری بی، بله ملی ری آباست چیه کنیم؟ بس یه اشترانگی ک خوابی خوشه یعنی اشتر شریعه کان. عرق attached way doesn't keep your Indonesia As was it doesn't the peso To add more aggressively If you go in avest The other piece moved before the asked Because none of them did not do It didn't give him the promise He was allowed to be ao The term he looked to try You see himself And the point WV Sil Cafare Here's to be a step If I وازیل بنی بو آوشتانی که خواب پی خوشه. تو پیاد خوش عرق خوی خواب پی خوش عرق نخواه دوازیل بنه. اوم محبتی خوار راکشی بود دل. تو پیاد خوش زناب که خواب پی خوش نیه زناب. دل الله لای امر و بل چی بل فحشایی ولیت. فقط تو جمیلی پی مکه خوش نبین. الله عین د غلبت لو کاتی هوای زال دمی بسرته. اعرضو زالده به بصرت آل لعدن زالده به بصرت آل شریعتی خواه اکثر بزانا شریعتی که خوابین رو برچای خود میله خوابین آخوشه توج میکن لبر خوانای کم او خوشی لستی خواه. آیا یک لوکسانی که ول جر سیبری عاش حشر بن او کابدایی که آفرتی که خوان جوانیو درایو منصب و حساب و نسبیت الله اونی شمله قلان اوی خوابه خواج مزاری کرد بسیار اوی خواه خواهی گوره آن دبادشتی گوره عات و اگه نبتشی با لعور روشگر مناره تا لجس برخوی عشی خواه عشی خواه حشیب که جا الله و زور زور آمنا راحتا زور آمنا راحتا لسر دلان ابی صبر کی باشی لسر بگری جم ازان علامتی امتیا بيشيلك بوحزك يا اخويا تعالى بتشتهي كاب زاني تواي بتشتهي كحول زاني واي احدهم الا دوشته احدهما فعل ما يحب الله اذا كانت النفس تكره وترب منه الا اشتق ان جانب اخويا خوشا اگر نفسكي خوت حزيلناكا هايت ما نهي لسرو باب ثاني تمام شكا تي دزنيوجه استبس باباس يدزنيوش كين دزنيش صلان ازدواج نشوند چرا و استاد ازدواج نشوند چرا؟ اگر لکت بی حادثه ات ماشای کن حلو مدنی ای پیامرسال الله علیه و سلم به تایبتش یعنی آفرتان رجان ناتونه در برشوه چون لبر حاشیه لرتن آودزن نبولا ناوشاره که لناو شاری مدنیه آچونه آودشت؟ کسیک پیستی به دزنش جعبه لناو مزگوتی پیامرسال الله سلام جگه دزنش گردن نبو آو آودست و با بکانه آب و هاب چی تا آو داشتند لب اگر آو ها باهی نب بود خود خیلی نکرده و اینجا دوایی دزنیوش کرد اینجا هاتی است دزنیوش گفتن چند آسانه؟ ده آو کاتا محافظان لسر دزنیوش کرد بو حالت نراحتش هوا چند کرز بود سریان محافظان لسر دزنیوش است حمومان یک بیگ مخسله که آو اگر مکه و سر حمی یعنی خان و که حمی داخلیه حتی لاستیک سرماد نابه کسی نهی دزنیوش بود. تمالی دستی بیان حاله که اینو بخوام که شو هلاصین یا خود هر کاتیش که منی محافظه لد دزنش بله واین نه محافظه کردند لسر دزنش بواهای آوی بیلال پیغمبر بیبین اصل لاسام لبهش دادن این علی کانیه. فرمی الله چکاتی دزنشم نشکه. ایلا دزنشم گرت آتا و بوی بفردام بدنش خوشه. بس نفس بی خوشنیه. واین نه هم تو انزانن یعنی تماشای خود که آوانی کل دیگه ترجیح داری دزد نیوش کرد نی دیگه تکان چن نر هم داری نستش نمالم ولی خود چن آسانه که چی تماشا به تو هستید علیق الاأوشت که ما نبرخاتی خواه که بو خودش داره بسوده یعنی لعیبادت یک عملیه اگر بذنی و جواب می‌دهی اما نمی‌نیایی چی زور زور آسانه یعنی که بسای همومانه این جبرابو آنی تر کنیش نکن. با خواه تعقیدم نیا که آمده زنیو جامو جارو یا آم خوصله حاشل رو تن با خواه تنزلن پیستی چون لعفتر پیستی با خواستن و تعقیدم نیو خمپشم زربه لعفترم به دست ما آنالان پیاوا کنیم اخیرتا آنیو تاب نخواستنو جنابتو باشتو آمینیتو هر نیشش نکن. ایبو با آقای جابو بزرگ پیاوا. خيانةك قد لا اخوائك قال لك والثاني ترك ما يكره اذا كانت النفس تحبه علامات دوام او ايتو شتك تركيك اخويا بينا خوش اجر تو بش فلان بس بين كاس لا باكاي وشن فلان وطوطو تو تو تو تو باكسين اشرينو بها لراشتا دائما اكسر بابا ماتشيوكا بس سكاكا ديني ممكو هاطيبك ما او لاولا بس لا, أو لا. يدعوك يا ها ها ها ها لا ها لا، ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها یک دو علامت قرآنی خوش می‌شی خواک بود لگت و راجشه. وای خواصی پی خوش موبی که باتو پیش نخوش بین. هر لسر او اساسیه است حموض، ام بنوریم، ام ام سر عزیق مرناکا تخت خوی تعالی. چون که اوی خواه توتی پی خوش نیا. خود دسمچی پی خوش زور بی زوری خالق دسمچی پی خوش نیا. خلا بخوا که فهمي خوش بزانا بچی و مالیاتو د توروي خو ابي خوش تو بروي بروبي ادیب ک بازارم ابين بچکس اگبن بچ اب دیگلا اب دک چور خوير متيمانت چون دولمه نبن چون له مشتهک لدين ولايمان ولا دوله له مشتهک او شريعه اخو علی اخو ابي خوش ابي بي بروي کتي کسان کی ظلم ان خرجني خو خوينه پارچا پارچا کته ولكن الله لم يكن يقوم بهذا المكان الذي يقوم بهذا المكان الذي يقوم حزنك المكان الذي يقوم بهذا المكان الذي فبهذين بهذا يصح مقام يقوم بهذا المكان الذي يقوم بهذا المكان الذي يقوم بهذا المكان الذي يقوم بهذا ومؤنة هذا الاثارة الشديدة لغلبة الغيار وقوة داعي العادة والطبع تبلان بيش دلي لا بلان بخوا زر قسامشته تبر لي الطبع وعاداني اشتقانها موي ببيت ثواني ابي توخذ بيني تو ابي توخذ خد راسك يتوا نفس بر وخايري دبات وراسي كره وراسي كره حتى امريتو ابي لجر امزخ فيها ابي انجابي بعدك الراس اخو عبداتي اسان نيا. استجر سيدك وعبدك تمانشاهك ام عبدت شلون سيدك لاي گوركي لاي غلكي خوي خوشويزك اگر مخالفايك خوشويز دبي بيبل هسه اون بوبك بوينك هسه اون بوبك بوينك هسه اون اذا بقسبك او سيدي چي بي خوش بو ام يعني حتى باشتري مالياتي بقربانه بساقي بيه. او هاي ام ولله المثل على من فالمحنة فيه عظيمة كواتا الراستي ليران محنة يقول لبردمي إيماء لبردمي اشترك عن زور قرصة والمؤنة فيه شديدة والنفس عنه ضعيفة نفسكش ما ضعيفة بوشتها امو ما نفسك وما نناسك فقال تعالى فرميه وخلق الإنسان ضعيفة لما لا وازن أبي التوب بقوة إيمان ذكر التقوى وطاعة دواك الدين لخوة قوة والله المستعان مستعان يعني كي يا رددل وايقول عريدة درمادي ولا يتم فلاح العبد وسعادة إلا به دولا يسير فرازيء مجنعة تجع إلا بمنبه وإنه ولا يسير على من يسره الله عليه بل ما قدار منها كقرصال لسر نفس كان كبقصي خوانا أما لسر كسك كخوابي آسان كي فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة أو كسي ببخشة أو كسي تقوى هبين أو كسي كواوك وآتقى فرمين فأما من أعطى واتقى وصدق تصديقي أو ديني أخوه تعالى بكاه تصديق أو يبب إيمان بدلوا بزمانوا بعمل إنها أخوه تعالى لن يسير لليسرة إما الرقيبة هشتبوها سانكي وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة او يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون والله الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون حق بالعبد أن يسم إليه وإن صعب المرتقى وأن يشمر إليه وإن عظمت فيه المحن. كاتب راستي خويتي عبد كهزت برواد برو برزاي كان برود برو شيوي نروى حاشا لروتان برو أخلاق نسم نروى برو اشتخراف كان نروى برو برزي برود برو برزي يقل دعاني كلامين سجتين على شيء ورفعني برزم كرو خوايا برزم كيت وبو أخلاق جوان بو عبادتي باش. بو شخصيتي كبرز بو أول ل لبرشائي تونا على قرب سلو كسي لبرشائي خايت جوراء كبيه ويحمل في خطر ياسيرة لملك عظيم وفوز كبير راستنا راحت كان الدنيا بلام تيجي جوراء لبرده ماكبينين خوا وبعشتا ما يجررنا هركاتك ناخوش تي هركاتك معصيتك لدانك انحرافك هاتا برقت يكسرني لخايت علاب ولمن خاف مقام ربه جنته أو كسل لبر دمي لبر مقامي خواب لبر خواب ترسة خي تعالا فرمي دوبها اشتياط أو كبير كده والزور العلماء يعني فرموا حركة توانك بعد تعبش أو ده مقامي خوا جورت اللي توان تامي قلنا حاجة هالروا مقامي خوا بينيني قد به بحشت قد به أما عبداء يتبو بشارو، عبداء يتبو خومو، عبداء يتبو آرزو، وكانم طواوى بمردن طوابعهم. بهم لذلك كان شكمل على ابن قيمي جوزي الرحمة إخوائي لابي الله سبحانه عبد المؤمن بمحبة الشهوات والمعاصي وميل نفسه إليها إلا ليسوقوا بها إلى محبة ما هو أفضل منها وخير وخير له وانفع وادوم خواي يقول لك هي متاقيك بدتو بارز وكانوا ب معاصي كانوا بشهوات كانوا بووتو تاقيقاتو بدجيني بوشتي بارستر يعني اشتي كما خاطبردمت على مي كاشتي بارستر ديما ها او زينه او ديزي او فلانشيت او ثروات او سمان او منكاتي بنا حق ها اما ندل بردمايا تاع ما كيسو الی بایه امی خسته تا بردمت بای لولاشو پیو تی بحشتو کرامتی حتی تایو نمردنو بینینی خواه و جورت ترین لذت کبینینی خویت علاج آورد جام کمی آن کی بی که آورد کل دو نابینی الله واسی لبی نبرم آمی ولي يجاهد نفسه على تركیه لو سبحانه فتريثو تلك المجاهد الوصول إلى المحبوب الأعلى آم تیکوشانه ادگانی با خوشا بست يا اخويا تعالى وازلمش تخوش الانسان بينه الدنيا كوا كاتيو براو خرابو تقدر باري جي. همو همو شتي يامن ليقرا بوخوشي استك يا اخويا تعالى فكلما نازعت نفسه إلى تلك الشهوات واشتدت إرادته لها وشوقه إليها يصرف ذلك الشوق والاراده والمحبة إلى النوع العالي الدائم حركاتي امانه هان بون بويتو بيانكي لولا او وعداني خواتع الله ببحمدري هاندري أو يكنيكي برو خواتع الله بروي فكان طلب لو اشد وحرص عليه أتم كواتتولريا برستي زور بقرسي دزقريبة أوش تاني كخوابي خوشا بوي بقيته او هدف جوريا او آمان جا كسر فرزي على نمنا جهنم. والله ألا ترى ان من مشى إلى محبوبه على الجمر والشوق أعظم مما مشى إليه راكبا على النجائب. الله جر كسى خوشاوي بسواري بخوا يعني نم اما عاصي شهوات اكل كان ميكا نفسي يقود بقدره تعالى فهو سبحانه يبتلي عبده بالشهوات بعارض وكان اما تاقيا كاته اما حجابا له عنه او حاجبا له اها دوشتا يعني حجابا له عنه يعني ابيات الامر لبر بي بين بينين تو اخوه زلوا على او شهواته ينع ابي بحاجب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 اگر بته و خوشبیستی خواب دلت آزار میه. سیری چه که کانی خواب کبوته؟ چه که کانی خوابو امبو نورا؟ بو توی بشر. تمرشکه چند چه که ایلگال کردویی؟ چند چه که؟ چون ک انسان است اگر من چه که ایلگال توپ کنم تو لکاتی محتاجی همی. من چه که ایلگال آب کنم تو. مثلاً که آبراهیمیستی با قرضازونه راحته. یهش باري باتي لو حزاره غاريكا حتى هتا هتا هتا هتا هتا هتا هتا هتا هتا هتا هتا هتا هتا هتا هتا هتا هتا هتا R الله لا تحصوها يعني known about the blessing of Allah if you think you're committed to afterlasting it's única then you're not engaged when the cause of all the newer, when our loss of so many so, we have developed also, for these things. So, I won't go until I این جا ورس سر نقصانی که اونی خود لجیانی خواهد، چون چی بود سر آشور خود پاکیت او چون پیشگیری او بلیکیت او چون چون چون تا دوای نعمتی بود، با بس بودند. بزارم لذت لی خواهد نبینی لجیانتا، بس با بودند نبینی. اوی کتوشی پسیو حالا می‌دهی. هر با خودی بینی ما وی چه خوشی؟ لخشتی خواهد نبینی. هیچ. تو با بر دوامم لذت آگی کتی. بیای لنا که تو آخه اون نعمتی جا می‌دته. ای جج که؟ تا باشه است خود کارو چورو لاق. ای زمان چورو کارو لال با. زلم کم بینی لحیات خواه ما چهار ریزبو کار ریزبو لال ریزبو. استورن لگال ما یکی یک تماشایم حواسانه بکن. اگر کاریج بیستی I am Segah it, I came to motivators have been diagnosed with a very delicate than division of the people of God or could be a strong term. It's neverSLI have good Gallaudet for. I that's the tradition of parole, I keep thecake and god. Personally since I live from O kids I just have to لا توان التعبير بتوعه بتوعه. لا توان مرامكاني خوي بتوعه. أجب فانزوا أبقى. زلمي شيء أوهام بني. أم كبراهي. سبحان الله بوحالةشون يوشيك. بدست أنا جال بدست أوهان ليك. شخصك. لقال حركاتي دستي بدست ليك. بدست بيو من أوكركتها أوفلانكتها. أو أو. لأن بس يشوم من الله. من الله يا خمر بوني ما هو. بو.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 برز زور ببرز قصدي. كاتني عملت كاني خو زور إلا سر مانتو. ناتواني. بس شكر يا أمك. بوي خوي تعالا شيء يا فرمية. قتِل الإنسان وما أكفره. أو أخواتي ما نلاه. لسورة عباس. لبش عباس القرآن ك. دوايك عباس القرآن سبحان الله أكسر بس إنسان ها في صحف في المكرم المرفوعة المطهر بأيدي سفر كرام بررة. قتِل الإنسان وما أكفره. خوي جورالب. بل عند بأي إنسان بو بقص منعك كافر. أو يلا من أهم النعمات ما هي في النعمة منك أي شيء تيبخلك شيء تيدروس ك شيء نعمة باح مسلط دنيا الدنيا استشار كباتي كلا نسيب باح مسلط خشبي الثاني الدنيا هست يشتئ كباتي لوش ذلك خوياه اگر مستحيل بينستر كطلبود بينتهو ده براستی کس جگتوانه اوله گلی من؟ براستی هیچکس نه تواني اوله گل من که نملايکه نبی خمران نبی آتشگان چجای پيادخرابان که امران الله دلی خلق کرده. پيغمبر جگتواني بابتو، ملايکه جگتواني استگ بابتو. نه تواني، چجای خراب کاران که توال دل تابونه تا خواه بونه تا خوشویست بونه تا الله الله. چجای نفس من اتخاذ ایلاه هواه. ع روزگاری خواهد بخوا، ای پاریس دی، بخسی گا، زلام ها ولی او رمضانیه، الان نتونم بخوا، صبر لخوار بخورد و غیره. که ها خوش ویستی خوا، ل دل بس خوش ویستی که نیه، لبر او بر رجینه بی. خوش ویست گفت پیدا نه خو، میخو، خوش ویست دیدیم تو اگر تو تقریب خيتعالى من كل ما سالتموه حدشيك دياي همشتي الله وين تعدو نعمه الله لا تحصوها يا شكريكن بوتان نتوالن ابكن انجم زانا لدواي ان براستی انسان ظالم او براستی کافره که کافری کردین که خوا قول اگر راسته نه زور زار باست تکفیر لجلا ماته تکفیر یعنی کافر کردند اگر خوا یه که کافر حق یا حق حق یا حق نیه هم حد کس کافر کی شیطانی شبه تو با قربانی بیمه با ساقی بیمه جلیاب رژی من کی دايمًا بيسانوا مجرمان وكافران وملحدان وبيعبوران بأخواته قالوا بيا أبي أبي بيخوشد بيا هموا براين هموا براين هما من أولها براين يكعك من أولها إيش دشمني خوشة يستعمل بيا هم أو كسر كواله باء كسر دشمني جنكة يبيو كرقا يبيو كثرة يبيو زعم خوشة بلا قيناق حداكم هركسق للسر أم زمينة بالجودة صلاة داربة كسق دوش من عاتيبك أو بمن بيانته وبله ولا قيناكم والشيلانية وبرامه ل لانسانة تبرامه من بعد تحداكم بي خوا على الكفار خواكم أنت خوا كويبي يا ليه؟ يعني إن الإنسان اللي ظالم الكفار، كأنت كافر بون، خوا هر كسي كافر كافرها. في غمرة لغيري بل مشريكي. حتى ولا في غمرة مشريك الله مشريك. الدنيا تعالى فيرم قل من يكلكم بالليل والنهار من الرحمن چي واपरेز الاخويه تعالى اقر اخوينا لنا وتام ناخوشي تام بس چي ادي بيام بلا كتبوني نعمة كان هر نعمة لا داني سر كان لا سر ما هر نعمة لدواء يا واتخويت على رب بلهم عن ذكر ربهم معرضون ها إشارة يا وبذيك إشارة يا وبقرآنكين بلا مأوى لا يا ذيك خوا لقرآنكين خوا لقيامكين خوا بس تاني هالقرء الدوا كوا ت يعني تيه هالرشة هالرشة خو تام بدر بروش قيام خو الدنيا بس لقيامت قولة لك عذابك خوا بنما دیپلم صلوات خوشت بی و نعمت کانی لبرت شابی و سپاسی کو و قربانی و مساقی بود هت چیکس اگشتی که و مخالف خواب و خود و تدمخالف خواب بخش خود مکه بخش غیری خوشت مکه این جایی با عبدالرسن این جایی با خوشوییشی خو اینجا خوشوییشی خود بود لکن او ابو مساجع رضای رحمتی خواه لب امحدی سمان بود جرت ول پیغمبر ساس ما أحد أصدر على أذا سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافى ما يرزقهم سير من نعمة تشكى. يعني إخوات على بل على عقوبة دانته الله هيشكى سوى إخوان يصبر هابي لسنة راحت جارك برعم برد ذكره إما بهموما خمانتاقي كانوا مالت تانيك أي خواه تبارك تعالى تما شاكر أفرم هيج كسب بقدر خوا صبريني لا او أو خراباني كبرعبري يا كريه يشج لا جورترين خراب كان كعرض عثمان خريك شقبه ويبلي خوا كريه وأو جورك كافر أبو جناني كهالان عساكوا يا خوا الله ز... الله لك هكانت ككواجهه كا هاي تكاني قرآن بمعنى الله خريك عرض عثمان شقبه لداخيه وقصيه حتى اخويته على تك أسمان ما بسقف اسمان خريك كويت اخوار اخوي جريت اسمان لداخيه وقصيه خريك كويت اخوار اخوي على الراس تقينك حلم منها صدر منها حلمي حتى اكو شيء بقلب قررني اما اما تعالى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 نعمت کانی خوازور نه سرمان. دام نعمت آن بر چای خود آن بگرد، بوی خوشیستی خوازور بیله الله کلمان. توبه کردند، نعمتی خوانیه. الحمد لله بر روی کسبیاتی توبه بلا اخوا. نسر شرک و کفر و لحاظ نشت توبه بلا اخوا. حتی تایبی لجعنمه که نعمتی ای و توبه OK که کد و کینرم خوات <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> علا لا شوى لا بس يا خير شوى ديت أخواره الله كده دواء اشتاق بالا كابيامه كده دواء اللي خوش بناه لي اكل لي خوش بناه كده دعاء من خواي من دواء ليك دواء بينيني تو كم دواء باشتاق ليك دواء شاكم نم يا لدينا مساعده من المساعده التي تتمكن من المساعده التي تتمكن من المساعده التي تتمكن من المساعده التي تتمكن من المساعده التي تتمكن من المساعده التي من لي ري هذا شاكين بخند نوي نعمه كان اخوه اخوات لا لا اخوه شيء دابا و على شيء ربك فحدث بنيعمتك يا اخوه ولا قال الحمد لله فايت على ايماني يا الحمد لله واذل فقيري واشتا نبينا واش نعمته بس ما شاء الله قد والله ما بنا طغيال ما ناقه كيلا غير سد ولا من بنا عرفك نا من جو من هل رمضان ابو دلي يكري بناه بمن که به اهلی بهشت و بینین خوی و خوششیستی خوی لذکان من از یاد که همون خوششیستی که ترک به توانه و خوششیست فریاد دروغ. به نفسیتی نکسی به خوشمان بین به نفس خوشمان بین. آمین والحمد لله رب العالمه.